شمع الدروب المظلمة سطرتي أكوام الحما وضحيت يا رمز الشموخ هذا لأنك مسلمة في الكون يا أغلى النساء بالطهر قلبك اكتسى واللي تنسى أو نسى معنى الكرامة نعلمه في الكونية أغلى النساء بالطهر قلبك اكتسى واللي تنسى أو نسى معنى الكرامة نعلمه مهمك الفكرة الدخيل مثلك يطول مستحيل واللي عهوده ما يميل ما يوم يلقى مكرمه شمعه دروب مظلمة سطرت يا اقوام الحماه وضحيت يا رمز الشموخ هذا لانك مسلمه <تصفيق> لا تحسبون إن الحجوك يعذائنا زفوفوسو هذا التحرر والعجوك بشرع ربي حرمه. لا تحسبون إن الحجوك يعذائنا زفوفوسو هذا التحرر والعجوك بشرع ربي حرمه. دمك على خير الأدب أصلو تقاليد العرب لا ما يساويك الذهب وانتي لغيرك ملهمة شهدت جروب النظمة سطرت أقوام الحماة وضحيتي يا رمز الشموخ هذا لأنك مسلمة هذا لأ ياكي وضعاف النفوس طاحوا بأفعال المجوس من حشمتك أغلى الدروس كد أعد نزمه ياكي وضعاف النفوس طاحوا بأفعال المجوس من حشمتك أغلى الدروس كد أعد نزمه يا مسلمة طول الزمان مكان تكبع على مكان حقك بشرع الله مصاب والكل ربي أكرم بعد دروب مظلمة سطرتي أقوام الحما وضحيت يا رمز الشموخ هذا لأنك مسلمة